قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يطوف بالبيت قال ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروى وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروى وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي بقي هذا الأثر في آخر ياتي به مالك رحمه الله تعالى أن من نسي ولم يسعن وخرج من مكة فإنه يرجع إلى مكة سواء كان من قريب او من بعيد فاذا رجع الى مكة سعى اي جاء بالسعي الذي نسيه، وان كان نسي وجهل وسعى ولم يطف بالبيت فانه يرجع ايضا الى مكة ويطوف ثم يأتي بالسعي بعد الطواف ولا نقول ان السعي قد وقع منه وانتهى امره وبقي عليه الطواف لا لان الترتيب واجب في اعمال العمرة كما يقول الفقهاء الترتيب واجب في اعمال العمرة وواجب في بعض اركان الحج لان السعي يجوز تقديمه على الوقوف بعرفات ولا يجوز تقديم طواف الافاضه على عرفات فاركان الحج منها ما يجب فيه الترتيب ومنها ما لا يجب فيه ولذا قاعدة الفقهاء اركان الحج يذكرونها والترتيب في معظم الاركان اما العمره فيذكرونها ويقولون والترتيب بين اركانها فمن حلق قبل ان يسعى في عمرته فلا يصح تصح عمرته من سعى قبل ان يطوف لا تكمل عمرته اذا يبدأ بالطواف ويثني بالسعي ثم بعد ذلك يحلق على ان الحلق نسق او تحلل على ما تقدم الخلاف فيه فاذا جاء انسان ويجهل هذا الحكم في الترتيب وسعى ثم طاف ثم حلق وذهب الى وخرج من مكة الى بلده في الطريق تذكر او علم يكون هنا خالف الترتيب وحلق قبل ان يأتي وحل الحلق فيرجى الى مكة يطوب ويسعى ويحلق مرة اخرى وعليه دم الحلق الذي وقع قبل السعي فان قدر بانه سعى وطاف على غير ترتيب وحلق وخرج في طريقه الى بلده ومعه اهله وواقع اهله يرجع الى مكة يطوف اولا ويسعى ثانيا ويحلق ايضا وعليه عمرة بعد ذلك للعمرة التي افسدها بوطء اهله وعليه دماني دم للوطئ ودم للحلق الذي وقع منه في غير محله كل هذا يبين مالك رحمه الله أحكام السعي وارتباطه بالطواف وأن السعي ركن في النسكين سواء كان العمرة أو الحج إلا من كان قارنا فإنه يجزئه عن نسكيه المقرونين طواف واحد وسعي واحد